بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنَٰتِيهِ ظَاهِرُونَ مِنْهُ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَٰهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ ادعوهم لابائهم وافسطع عند الله فان لم تعلموا اباءهم في خوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأت به وَلَكِنَّ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اولياءكم معرفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 كَبَتُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَال الطَّا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 وَلَئِنْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيُقَاتِلُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ وَلَيَعْلُنَّ لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَصُنْدُقًا مِّنَ الذَّّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَمَّلْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ وكان عهد الله مسؤولا قل اي ان فعستم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تتمتعون الا قليلا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 وَالْقَائِلِينَ لِخَوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَدُورُ أَعْيُنِهِمْ تَدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلكونكم بالسانات حجاب اشحه على القير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مقاتلو الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولم يرا المؤمن الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلاً لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ كَانَ وَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكَفَاءَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ كِتَابَ مَنْ صَيَعْصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثْتُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا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 فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم وَأَسَرِّحْكُم سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ تَمِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَكُنْ مِنكُم مُّنَافِقًا وعمن صالحا وعمن صالحا نسها اجرها مرتين واعتدى لها رزقا كريما يا نساء النبي لسنك حد قَالِنَا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ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 لِلْبَيِّنِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرُوا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الصائمين والصائمات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ أَزْكَاهُمْ ذَكْرَى اللَّهِ كَثِيرًا وَذَكَرَانَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مُثَوَرَثًا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 تَك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاثْقِلْ لَا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا طَبَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَقَرَّاءَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ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 اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا فَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَعَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللاتي هاجرن معك وَامرأَةً مُؤْمِنَةً إِن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينسكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 فَشَا وَمَنِ بِثَوِيثٍ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَجُنَّا عَلَيْكْ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلا يَحْزَنُوا وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَنفُسُكُمْ فَبَدَّلَ بِهِنَّ مِمَّ أَهْوَى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 دَعَانَ غَيْرَ نَاظِرٍ إِلَاهُ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَذْكُرُوا فَإِذَا قُطِعْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ والله لا يستحي من الحق واذا سالتمهم متاعا فاسالوه من وراء حجاب ذلك اصغروا لقلوبكم وعقلوا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 بِدُون شَيْءٍ أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا نسايهن ولا ما ملكت ايمانهم والتوقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون لَن يُمَتَّسِمَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِي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 عليه ان من جلابيبهم ذلك ادنا اي عرفنا فلا يؤذين وكان الله رسولا رحيما لا انم ينفقون والذين في قلوبهم مرض يُرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لَنُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قَلِيلًا مَلأْنَا لَأَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله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 يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا, يقولون يا ليتنا أَطَعْنَا اللَّهَ أَوْ أَتَيْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ قُنَّا سَادَ فَنَا وَكُبَرَآ أَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آثِمٌ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا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 إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ رب الرحيم